وَالَّذِي أُنْحِينا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ۚ Umma aannsen nä أمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مقتصدون ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن ال <سؤال> كذلك كان يجزي كل كفور وهم يصارخون I in mm.